لانها من المسائل التي يؤمن فيها الخطر وتمتنع فيها الفتنه اذ الحقيقه ان انتهائها على هذا النحو قد كان اعجوبه من اعاجيب التاريخ مع ما يحيط بها من دواعي النزاع ومن كوامن القلق والخوف على غير سابقه يستقيم بها العرف وتتضح بها معالم الطريق فما هو الا ان لحق النبي بالرفيق الاعلى حتى تحفز الدواعي النزاع من كل فج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 يعني ابابك خيلا ورجلا واخذنها عليه من اقطارها فيجيبه علي بما هو اهله لا والله لا اريد ان تملاها عليه خيلا ورجلا ولولا اننا راينا ابا بكر لذلك اهلا ما خليناه واياها ثم يبلغ به كرم النحيزه ان يؤنب ابا سفيان من طرف خفي على سعيه في هذه العصبيه فيقول يا ابا سفيان ان المؤمنين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 أوشكت أن تكون كلمات قال أبو بكر لعمر ابسط يدك نبايع لك قال عمر أنت أفضل مني قال أبو بكر أنت أقوى مني قال عمر إن قوتي لك مع فضلك لا ينبغي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون فوقك يا أبا بكر أنت صاحب الغار مع رسول الله وثانيه اثنين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 وادرائهم فيه على اختلاف اذ الحكم يخلق العداوات ويفتق اسباب التباعد في الظنون والاراء ويفتن صاحبه حتى يتبدل من حيث يريد ولا يريد فشهاده اخرى من شهاده الواقع والبداهه ان عمر قد فارق الدنيا والمختلفون فيه ينقصون والمتفقون على حمده يزيدون ثم هم يزيدون في حمدهم اياه وثنائهم عليه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 فلم ارى احدا قال له شيئا فقال عثمان ان عمر كان يمنع اهله وقرابته ابتغاء وجه الله واني اعطي اهلي واقربائي ابتغاء وجه الله ولن تلقى مثل عمر لن تلقى مثل عمر لن تلقى مثل عمر وبكى علي يوم موته فسئل في بكائه فقال ابكي على موت عمر ان موت عمر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 في جميع محامده وحسناته فانه رع اقدارهم وهو مستطيع ان لا يرعاها وقليل منهم من كان قادرا ان يعمل معه غير ما عمل ويقول فيه غير ما قال جمع منهم مجلس المشوره لا يبرم امرا ولا ينقضه الا بعد مذاكرتهم والاستئناس بنصيحتهم وسابق علمهم من ماثورات النبي واحاديثه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 عزل عمر وخالده وهو سيف الاسلام وبطل الجزيره والشام واذا كان لابد لخالد بن الوليد من عازل او قاض عادل فلن يكون عازله وقاضي غير عمر بن الخطاب هو على قدر عزته بلا مراء وهو قدر كبير فقال اناس انها منافسه الند للند والشبيه للشبيه وقال اناس عزله لغير خطا اتاه وقال أناس إنها ترة قديمة ولولاها لما كان الخطأ الجديد بمستوجب عزله وحرمان المسلمين من بأسه وجهاده والذين ظنوا هذه الظنون لهم شبهات من ظواهر الأمور تخيلها لهم وتقربها إلى حدسهم لأن المشابهة بين عمر وخالد كانت مشابهة خلق وخلق توحي الظن بالتنافس والملاحة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 وقد ابلغ الخبر عمر بن الخطاب فقال لأبي بكر ان سيف خالد فيه رهق فاعتذر له ابو بكر بانه تاول فاخطا وودى مالكا واستدعى خالدا اليه قدم خالد فدخل المسجد وعليه قباء وفي عمامته اشهم الغرزها للمباها فقام اليه عمر فنزعها وحطمها وقال له قتلت امرا مسلما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 فكتب عن عزد خالد في اخبار السنه ال13 للهجره ثم ذكره في اخبار السنه ال17 واورد في الموضعين اقوالا متشابهات تلك جمله المآخذ التي اخذها على خالد من عهد النبي عليه السلام الى عهد خلافته وما من احد يعرف عمر ثم يلوح له انه انكر من خالد شيئا كان يقبله من غيره وانه نصب له ميزانا غير الموازين التي يحاسب بها القواد والاولاد وكل صاحب عمل مسؤول فراى عمر في انكار هذه المآخذ معروف من بدايه ايامه والذين لذموه وتادب بادبه ينكرونها مثله ولو كانوا على البعد منك كما حدث من ابنه في بعفه جتيما حيث ابى على خالد بطشه بمن اوثقهم وعرضهم على السيف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 احد هذين الامرين ان يفتتن بهم الناس فيفتتنوا هم بالناس كما قال لخالد بعد عزله والخوف في هذا الامر من القائد الكفؤ اعظم من الخوف من قائد صغير لم يبل احسن البلاء ولم تتسائر بذكره الانباء فليس لهذا خطر في بقائه كخطر القائد الكبير وخطته هنا عامه لا يخص بها واليا دون والد ولا قائدا دون قائد فلما عزل زياد بن أبي سفيان عن ولاية العراق سأله زياد لما عزلتني يا أمير المؤمنين ألي عجز أم خيانة فقال له لم أعزلك لواحدة منهما ولكني كرهت أن أحمل فضل عقلك على الناس وقديما قال فيه عمر لو كان قرشيا لساق العرب بعصاه فالحيطة منه وفاق رأيه فيه وقد كان من خلق عمر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 ان يصبح القائد ضروره لا غنى عنها لتسيير الجيوش وفتح الفتوح وان يعزى اليه النجاح فتتخاذل العزائم وتصغر اقدار القاده دونه وان تعظم العقيده فيه فتضعف العقيده بالله ويخسر الجيش بذلك اضعاف ما يخسره باقصاء قائده ولو لم يكن له نظير فان كان له نظير كما تبين من اختيار عمر لقواده في كل ميدان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 الذي يؤمن بهذا إيمان تسليم كما يفكر فيه تفكير سياسة وتدبير لإن نسي ذلك لهو الحقيق باللوم على نسيانه ولإن ذكره فاقتضاه ذكره أن يعزل خالد بغير جريرة لما كان عليه من لوم وهو كما رأينا لم يعزله لغير جريرة أو لم يكن حسابه له مختلفا عن حسابه للقادة والولاد وقد كان أبو بكر نفسه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 وان الخطر الاكبر الذي يخشاه لقد حق على الجند وعلى الدوله ولقد حق معه خطر اخر لا يقل عنه ان يسكن الناس الى التفرقه في الحساب وان يالفوا ما يعاب اذا عيب من الرؤوس والاقطاب دون الاتباع والاذناب ومساله اخرى يجب ان لا يغفل عنها الرجل العصري وهو ينظر في عذ خالد للاسباب التي قدمناها او لاي سبب غيرها وذلك ان حقوق الولايه في عصرنا غير حقوق الولايه في عصر عمر على التقصير وهو العصر الذي بدات فيه تجربه الولايه والعماله في دول الاسلام فالولايه في عصرنا مركز يستحقه موظف الحكومه بعد ميرانات طويله ودراسه خاصه واستعداد مقصود على طائفه من المرشحين لها لم تشركهم فيه طائفه اخرى وكانها صناعه العمر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 وتواتر على السماء دون تمحيص واستقصاء فلا تزال بين الوقائع حتى يثبت بطلانه من اساسه او يضعف سنده ضعفا لا يبيح الاعتماد عليه الا لمن يتجن ويتمحل ذرائع النقد ودعوى التغطئه والعيب كلا هذا رجل لا يسهل نقده ولا يتاتى لانسان ان يحاسبه كما حاسبه نفسه ولن يقع الخلاف بين المنصف وبينه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 فأعطى ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان فتصدى له أبو عمر ابن حص بن المغيرة وجابهاه بكلام غليظ يقول منه والله ما أعذرت يا عمر ولقد نزعت غلاما إذ تعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغمت سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعت أمرا نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعت رحما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 دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلق على مثله تبكي البواكي ودخل هشام بن البختري في أناس من بني مغزوم على عمر فاستنشده شعره في خالد وقال له وقد أطال الإزغاء إليه قد صرت في الثناء على أبي سليمان رحمه الله إن كان لا يحب أن يذل الشرك وأهله وإن كان الشامت به لمتعرضا لمقت الله رحم الله ابا سليمان ما عند الله خير له مما كان فيه ومن الحق ان يقال ان قضيه خالد قد ارتنا مروءه خالد كما ارتنا مروءه عمر وقد عرضت لنا هذا البطل في صفحتين فاذا هو بطل الفؤاد في ولايته وبعد عزله وفي شدته على عدوه وطاعته لاميره وما على مثله من ضير